حرم حرم قصید بخت وری ملغلی د샹 دشپیر یدی وزری ملغلی د샹 دشپیر یدی وزری ملغلی حرم حرم قصید بخت وری ملغلی دیان د شافیررهدي ووزېمل دی لري دیان د شافره دي ووزې ملغ لري شوان د متینی پارزتوننو او شوان د منی پارزشتتوننوړنی وش ک د ت د شاپرهدي ووزري مل الغلريړنی وشې دش دور به سرري مل غ لري دان د شافدي وزري الغلري دان د شافردي وزري مل الغلري حرم حرم کوسیدي بختهورري مل غ لري د یاد شفیری یتي وزري من لري د یاد شفیری یتي وزري من لري پدنګ منارو ميدام يندراوي زانکا پدنګ زانکا درو د کاپلو رات شکرې دقی د شافرهدي ووزري ملغلري دوررو د کااف لرات شکرري مل د د شافرهدي وزري مل د د شافرهدي وزري ملري د خل وودله من کراتته جوړ د سک كل لته جورت سكول زايكا جون دون تمرا ولا جل اشكريم الغلري دخان الشفيره يدي وزري ملغري جون دون تمرا ولا جل اشكريم الغلري دخان الشفيره يدي وزري ملغري دخان الشفيره يدي حرم حرم کو سید بخت وری ملغری د샹 د شپری دی وزری ملغری د샹 د شپری دی وزری ملغری تسبیل پرشتو په بدرګه کله درشم ته سپینو فرهشتو په بغذر تا پکه دارشم او رن په وژوت انا سنتری ملګل لري ته خال در شپيره دي وزري ملګل لري او رن په وژوت انا سنتری ملګل لري ته خال در شپيره دي وزري ملګل لري تكيان شفير يدي وزري ملغلى حرم حرم كسد بختوري ملغلى ري تكيان شفير يدي وزري ملغلى ري تكيان يدي وزري ملغلى ري اسير داش ما يستقبل رساله ورشت ا سینی د سیمایو ست په رساله ورش مکل پن لپکینی ولید سمدر مال غلری د샹 د شافر یودي وزری مال غلری پن لپکینی ولید سمدر دک د شافرا يدي وزري مللري دک د شافره يدي وزري ملغلري حرم حرم پوسیدي وقتختورري مللري دک د يدي وزري مللري دک د شافرايودي وزري مللري حرم حرم قصې دی بخت وري ملګری دښان د شپې را یو دی وسري ملګری دښان د شپې را یو